الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين ثم اما بعد فإن الانسان في طريقه الى الله عز وجل كثيرا ما يقصر ويفرق وهذا طبع الانسان و... القصور والتقصير، الغفلة والفتور ونحو ذلك لولا أن الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويقدر من القرى ما يتقرب بها إلى عباده سبحانه وتعالى ومن ذلك هذا الموصل الذي أظلنا اليوم بداية شهر شعبان أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وشعبان بواد رمضان وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم شعبان وكان كثيرا ما يصوم قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يرفض الناس عنه أوحب تعرض فيه الأعمال أوحب أن يعرض عملي وأن يصلي ذاك شهر بين رجب ورمضان وهذا في إشارة إلى أن المسلمين اعتادوا أن يعظموا هذين الشهرين أما رمضان فلخصوصية وأما رجب فلأنه شهر حرام والعجب أننا لم نفعل شيئا في رجب ويعني حتى أننا تعذب بأفعالنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر بين رجب ورمضان إذا رجب هذا خلاص يعني أنتم يا منهم أنه شهر ينشط فيه المسلمون للعبادة عموما لكونه شهر الحرام لكونه شهر حراما وإن لم يكن في تليون على شيء خام في رجب مضى رجب إلى ربه سبحانه وتعالى وكان ما فيه من أعمال وتقصير ويقبح أن يستقبل إنسان رمضان بلا استعداد ومن أهم وظائف شعبان أنه بواب إلى رمضان فمن أحسن في شعبان فقد تأهله لرمضان أحسن التأهر ومن غفل في شعبان وفجأه رمضان فمن الصعب أن يستعد من أوله ومن هنا شرع الاجتهاد للعبادة في, في شعبان عموما وخصوصا الصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كلهم كما تقول عائشة كان يصوم شعبان كلهم كان يصوم شعبان إلا قليلا فمن الآن درب نفسك على الصوم وعلى قراءة القرآن وراجع وردك وراجع نفسك وحاول أن تتجهل لعلك لا تدرك رمضان فإذا لم تدرك رمضان كنت على خير في شعبان ولعلك من بركة جهدك في شعبان أن توفق إلى ادراك رمضان فتكون إن شاء الله تعالى من المقبول والإنسان بحاجة إلى أن يتابع ويراجع ويسير إلى الله سبحانه وتعالى أسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل وأن يقيل العسرة ويغفر الزلة ويقبل العمل إنه ولي ذلك والقادر العين قال المصنف رحمه الله تعالى أثار سلفية في ذم كثرة السؤال فهذا مرتبط بما تقدم من كراهه الإكثار من السؤال كأدب من أدب طالب العلم فيه أدب ذاتي وفيه أدب أيضا متعدل يتعلق بأدبه مع شيخه الا يلح عليه في السؤال فإن هذا ليس من أدب الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم قال عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال امفلق فأفتي الناس وأنا لك عون قلت لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لافتيتهم قال امفلق فافتهم فمن جاء يسألك عما يعنيه فأفته ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفتح فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة النال وهذا ابن عباس خبير في الفتاوى فإنه حبر الأمة وترجمان القرآن من أوتي الفقه في الدين والتأويل تأويل القرآن من الصغر وكان ابن عباس صدر الله عنه له شأن وزاد هذا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشاهد قوله انطلق فأفته فمن جاء يسألك عما يعنيه فأفته ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته فهذه غطية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أن من سأل عما لا يعنيه لا نفته رجل يسأل لغيره لم يتزوج بعد وجش من أفته أن يسأل لغيره في مسألة الطلاق. أو ظهار أو نحو ذلك مما لا يحسنه ولا يتقنه وما الذي يعني يضره لو قال للسائل لا أدري أو سال العلماء أو سال غيره أو الله اعلم أو نحو ذلك من لات لكنه شق على نفسه هذا لا يسأل وإنما يقال له إن لم تكن صاحب السؤال فاجعل غيرك أو فاجعل صاحبه يسأل قال ابن عباس فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس وهذا من ابن عباس رحمه رضي الله عنه وفي زمانه يدل على أن أكثر الناس لا يحسنون السؤال فيما يعنيهم وإنما يطرقون ما يعنيهم ويسالون فيما لا يعنيهم ولهذا قال العكرمة تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس إذن ثلث كلام الناس فيما لا يعنيهم ومن ثم فلو ان المفتي يعني ابى ان يجيبهم الا فيما يعنيهم فانه في يتخفف من كثير من الاسئله وكان رجل يسال أبا الدرداء فقال له كل ما تسال عنه تعمل به قال لا قال فما تصنع بازدياد حجه الله عليك ينكر عليه كثرة الكلام والمسائل والكلام سهل على كل حال لا يحتاج لتحضير ولا يحتاج الى جهد ولهذا صاحب الديانه يصعب عليه الكلام لا من حيث هو كلام وانما لانه يراجع نفسه قبل ان يتكلم وفي اثناء الكلام وبعد الكلام يراجع مقاصده فربما في هذه المراجعات على هذه المراحل الثلاث يريد ان يتكلم فلا يتكلم يراجع نفسه قبل الكلام فيخشى ان يقول رياء فلا يتكلم يخشى أن يكون فيه سوء أدب فلا يتكلم يخشى أن يكون السقوط أولى فلا يتكلم ثم قد يرى أن الكلام مطلوب فيتكلم وفي أثناء الكلام ما زال يراجع نفسه يخشى أن يعرض له وسواد أو عارض رياء أو عجب أو كبر أو نحو ذلك فيقطع كلامه ولا يتكلم فهذه مرحلة أخرى للطفية وقد ينتهي من الكلام ويحاسب نفسه بعد الكلام فيجد أنه كان مدخولا في نيته لغرض من الأغراض أو عرض من الأعراض يعني حياته وأيامه فيما يأتي وهو حريص على أن لا يتكلم فيتكون هذه المراجعات أدعى لقلة كلامه وضبط نفسه على الجادة أما الذي لا يراجع لا قبل ولا أثناء ولا بعد فهذا رجل سوء يعبث به الشيطان كما يحب ويدخل ويخرج في قلبي ويصنع له شخصيته شخصية سمجه ممن يريدون علوا في الأرض أو فسادا وهو لا يدري لأنه لا يراجع نفسه. فسأل رجل مالكا عن مسألة فلم يجبه فقال له لما لا تجيبني؟ فقال لو استألت عما تنتفع به لا أجبتك لو استألت عما تنتفع به لا أجبتك إذن لا يكفي أن يكون العالم يعرف الجواب حتى يجيب قد يكون يعرف الجواب ولا يجيب ويكتب الجواب فهو يقصد تأذيب المتعلم والناس بحاجة إلى التأديل أكثر من حاجتهم إلى التعليم فإن التعليم عمره أيصر وقد يحسنه مناس كثيرون ويبقى الأدب لا يحسنه أكثر الناس حتى من المتعلمين حتى من طلبة العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال إسحاق بن إبراهيم الطبري ربما قال لي أي الفضيل بن عياد لو أنك طلبت مني الدنانير كان أيصر علي من أن تطلب مني الحديث فقلت لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي كان أحب إلي من أن ذهب لي عدد هذا نيس يعني أنا أقول الحديث وليس الفلوس قال إنك مفتون إنك مفتون أما والله لو عملت بما سمعت لكان لك في ذلك شغل عما لم تسمع سمعت سليمان بن مهران يقول إذا كان بين يديك طعام تأكله تأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك متى تشبع يعني الذي يأخذ الطعام ويلقيه خلف ظهره لا يشبع أبدا كذلك الذي يأخذ العلم ولا يعمل به لا ينتفع ولا يشبع من ثمرة العلم وبركته وهي العمل والخشية والإقبال على الله سبحانه وتعالى والإنابة إلى الدار الاخره والمجافاه عن الدنيا دار الغروب هذا الفائده من العلم فاذا خف عليه العلم من باب الطلب والسؤال والتحصيل ولم يخف عليه العمل وانشغل بصوره العلم عن مقصوده لا شك ان هذا مفتوح واي فتنه أعظم من ذلك وعن عبدت ابن أبي لبابة قال وددت أن حظي من أهل هذا الزمان ألا أسألهم عن شيء ولا يسألوني عن شيء يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم هذا يشتكي حاله في زمانه وكان زمانهم أبرك من زماننا ولا بد ومع هذا خشية هذه القلوب و. تحرجها كانوا يستشعرون أدنى إشكال أما نحن فلا إشكال عندنا لعدم الإحداث فقط ليس لأننا أفضل من السلف نحن لا نشتكي من شيء لأجل أننا نوتا ولسنا مرضى فهذا الرجل يشتكي نفسه وزمانه يقول وددت أن حظي أو وددت أن أحظى من أهل هذا الزمان يعني ان أظفر منهم وافوز منهم بهذه الفائده الا اسالهم ولا يسالوني اما نحن فلا يود احد منا ذلك كل كيف عيش من غير كلام ورغي وددت أن الناس يعني يكثرون من الرغي معي وأكثر من ذلك معه واذا الانسان يختنق ولا يطيب له العيش الا في وسط الزحام والكلام هذا تضيع لكن هذا الموثق ودى أن لا يكلمه أحد ولا يكلم أحدا ولا يسأله أحد ولا يسأله أحدا لماذا؟ حتى يتفرغ لشغله الذي كلف به من عبادة الله عز وجل ثم أنكر شأنهم مع أن هذا الرجل عالم والناس يأتون في العلم وليس في في الألعاب ومع هذا يشكو من طبيعة العلم الذي عندك سن من الناس قال يتكاثرون بالمسائل يعني قضيت أسئلة أرأيت أرأيت واحد ييجي لازم عشرين سؤال والمؤت يلHAS وراءه يسأل فيجي وعند آخر كلمة يقول ولو أنك وكذا كذو كذو مسألة ثانية يجي وبالمره لو في كذو كذو يجي ولو أنك كذو كذو مسائل قد يعني نظمها في سلك واحد ولم يتوقف وينظر في حق الله عليه كما يتكاثر أهل الدراهم، وتكاثر أهل الدراهم معروف أن يفتون بالأموال. وقال ابن وهب وقال لي مالك، أدركت أهل هذه البلاد وإنهم لا يكرهون هذا الإكسار الذي في الناس اليوم. قال ابن وهم يريد المسائل. وقول مالك، أدركت أهل هذه البلاد، مالك أدرك التابعين في المدينة، أبناء الصحابة رضي الله عنهم، مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك عن سالم عن ابن عمر مالك لما يقول أدركت أهل هذه البلاد يعني أدركت الاسلام الذي ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا جيل واحد وإنهم لا يكرهون هذا الاكثار الذي في الناس اليوم يعني المسائل وليس المقصود أن الإنسان لا يسمى عما يحتاج إليه هذوااجب، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن المزموم أن يسأل عما لا يحتاج إليه، يسأل عن مسألة يعني من باب الطرف الفكري والعلمي مما ليس محتاجا إليه. ولكل مقال مقاص، يعني واحد لم يدرس مصطلحا أبدا، ولا عرف ما الم ما ولا ما الضعيف ولا ما الحسن، ولم يقرأ يعني كتابين ولا كتابا واحدة في المصطلح. لكنه عرف من بعض السطور والتعليقات ان المصطلح هذا علم يعني يقدم انواع الحديث الى اقسام ونحو ذلك فياتي ويقول بارك الله فيكم ما الفرق بين الحديث المعلم والحديث الشاذ فلو ان المفتي يعني انصر لقال له والله العله فيك انت والشذوذ فيك ولا يجيب وهذا الاحمق يقول بينه مش محضر ليس عادة في الجواب حتى يهرب منه لا يلزم أن يكون هذا كان المفتي يجب أن يؤدبه أنت بقرأ كتاب المصطلح ولا أعرفه فلماذا تسأل في شيء؟ لأنه لو أجيب سوف لا يفهم ولو فهم سوف لا يستحضر هذا لأن العلم يؤثر من ذلك إبدأ من الأول خذ كتاب كامل واعرف الأول الصحيح وأدن الحسن وأدن الضعيف هذا أهم شيء ثم بعد هذا خذ في تفصيلات ضعيف، فالضعيف قد يكون شاذ، قد يكون معلم، قد يكون منكر، قد يكون مقطوعا، قد يكون من... الأنواع الكثيرة المعروفة، لكن الأول اضبط أصل الباب، وبناء على هذا الضبط يستقر العلم والفهْم، ثم فائدة أخرى، يعني يظن لأجلها المفتون والعلماء بالجواب عن بعض هؤلاء يقف عليه الرياء، يقف عليه العجب. يخاف عليه تنمر بالعلم يتنطط كما يقولون بالعلم ياخذ مساء الفين ويطلع يعني خلاص شايف هو اكبر من الباب يعني مشفق على الباب ان يمر منه يقول يعني عجيب هذا الباب كيف يعني يسعني وانا داخل من باب المسجد او من باب البيت فهذا لو اجيب الى العلم فانه يعني كما لو اجيب الى اعظم فتنه فالرحمه به تقتضي عدم الاجابه بعد إضافة العلم لأن هذا مسكين يأتي العلم من غير بابه هذا المقصود بهذه الأساس وليس المقصود أن رجلا احتاج إلى حكم مسألة في حازته ودينه وعلمه فيمتنع المجيد عن ذلك ليس هذا المقصود وقال مالك رحمه الله العلم والحكمة نور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل لأن بعض الناس يفتن بمن يتكلم كثيرا أو عندهم مسائل كثيرة أو يرى من نفسه إذا أكثر المسائل أنه صار عالما وهذا غير صحيح وإنما هذا نور يهدي الله به من يشاء وقد يكون مسائله قليلا لكن علمه كثير لأن العلم الحقيقي خشية الله سبحانه وتعالى وقد يكسر المسائل والتفريعات حتى لا تتعجب من حفظه تقول فلان كأنما يقرأ من كتاب وإنما هذا استحضار وليس بعالف وليس بفقير لأنه لا يحسن يخشى الله عز وجل لا ترى هذا في ثمته ولا في عبادته ولا في ورعه فهذا ليس بعيد ولهذا كان العلماء يتوقفون كثيرا ولا يجيبون وربما كانت المسائل التي يجيبون فيها أقل من المسائل التي يتوقفون عن الجوابين كان الإمام مالك نحوه ونحوه رضي الله عنه. وأما الذي لا يتوقف وكل شيء من قبل أن يسمعه فعنده جواب له هذا مسكين. وكان إمام دار الهجرة في مالك بن أنس رحمه الله لا يقدم عليه في السؤال كثيرا وكان أصحابه يهابون ذلك. قال أسد بن الفرات وقد قدم على مالك. وكان ابن قاسم وغيره من أصحابه يجعلونني أسأله عن المسألة لأن أسد هذا جاء من بلاد المغرب من بعيد والغريب الذي رحل من بعيد يكون له حق أكثر عند العالم لأنه ليس مقيما ويعتني به أكثر فكان أصحاب مالك يستفيدون من غربة هذا الطالب ويستعملونه ويستعملونه وكان ابن القاسم وغيره يقول الأسد الفرات وكان ابن القاسم وغيره من أصحابه من أصحاب مالك يجعلونني أسأله عن المسألة فإذا أجاب يقولون له يعني يقولون للأسد قل له فإن كان كذا حتى الثاني يقول فإن كان كذا ومالك يصبر عليه لأنه غريب فأقول له فضاق علي يوما يعني الجماع والرطوب الإمام مالك إذا ضاق على أحد يعني أعانى الله فضاق علي يوما فقال لي هذه السليسلة بنت سليسلة سلسل في الكلام يعني والسليسلة تصغير إن أردت هذا فعليك بالعراق هذا كلام ليس عند هذا انت العراق وإنما كان مالك يكره فقه العراقيين وأحوالهم لإضالهم في المسائل وكثرة في تفريعهم في الرأي العراق فيها أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أبي حنيفة من خيار العلماء ومن العلماء الكبار رحمه الله لكن لبعده عن المدينة التي هي أصل العلم ومنها خرج أبناء الصحابة وكبار أهل العلم من رووا الأحاديث والعراق بعيدة فالحديث التي وصلت العراق قليلة ولهذا كانوا يكملون الأمر بالاجتهاد وهذا ليس عيبا في أصله فإن الإنسان إذا لم يجد نصا يفتي به انتقل إلى الاجتهاد وهكذا كان أهل العراق فكثر اجتهادهم وقلت نصوصهم لعدم وصول النصوص إلى العراق كالذي وصل إلى المدينة لكن إبا مالكا أكثر فتوى وكلامه في النصوص، ولذا سمى مدرسته الحديث، في مقابل مدرسة الرأي في المدينة، في في, في العراق، فكسرت التفريعات والاجتهادات والتعويل على الرأي في فوق العراق، وكان هذا عند مالك مذمولاً، ولا شك أن مذهب مالك هو وأن طريقة مالك في هذا أصح أن الإنسان يجتهد في النصوص، لكن أيضاً لا شك أن أبو حنيفة معزور في مثل هذا. ولهذا كان ابو حنيفة إذا صح الحديث عنده لا يعدل به شيء لأن بعض الناس يتصور هذا في نوع زم لأبي حنيفة أنه سميت وأصحاب أهل الرأي لا يلزم من هذا الزم إلا إذا كانوا يقدمون الرأي على الأسف وهذا وقع لكن ليس ذا بي حنيفة نفتة وإنما يوقع في المتأخرين مما ينسبون إلى الأحناس وهذا مذموم على كل حال ولا يفعل هذا فقيه رباني ولهذا لا يظن هذا بأبي حنيفة نفسه رحمه الله والأثار عنه الكثير في أنه كان يعني يعمل بالرأي عدم الحديث فإذا ذكر له الحديث ترك رأيه وعمل بالحديث وليكن ما يكون يعني مهما كان هذا الأمر وأبي حنيفة كان عظيما في أهل زمان أن يتراجع عن مسألة وهو بهذا العز والسلطان والقدر والسل هذا يذل على ديانته حتى أنه تراجع عن المسح كان لا يرى المسح على الخفيف لم يبلغه في حديث وعاش سبع وعاش عمره كله سبعين سنة على هذا سبعين سنة أبو حنيفة إمام الدنيا في زمان وقبل أن يموت بثلاثة أيام ذكر له حديث النبي صلى الله وبلغه أن رضى المسح على الخفيف فرجع عن قوله وعمل بالحديث وقاموا متح على خفيف فرآه أصحاب قالوا يا أبن قلت تنهى عن المتح على الخفيف قال بلغني فيه الحديث فهذا الأدب الذي يعني يكون والذي ظن من أهل العلم على كل حال لا ينفي هذا أن وجد بعض يعني المقلدين ممن لم يحسنوا يا أبي حنيفة رحمه الله وما أكثرهم خصوصا في المتأخرين فغلب عليهم التقليد والتحذب في وهذا مذموم، وقد جمه أبو حنيفة نفسه فكانوا يثبتون قول أبي حنيفة فإذا عارضهم نص الذي لو جئ به لأبي حنيفة نفسه لرجع لم يرجعهم وأخذوا يعني يقيسون ويفرعون المسائل، ويعملون العقل والاجتهاد في مقابل النص فسكن هذا مذموم. وأمثل هؤلاء الذين قصدهم الإمام مالك رحمه الله حيث كان يكره المسائل ويقول إذا أردت هذا فعليك بالعراق يعني هناك تجد من يعني يطيل الكلام معك في إعمال الرأي بعيدا عن النصوص وإنما كان مالك يكره ثقها العراقيين وأحوالهم لإضالهم في المسائل تفرعات كثيرة يعني يذكر المسألة ويقول هي حكمها كذا لأجل النص ثم يقول فرع فإن كان كذا وكذا وكذا تقول طيب هفر ثم أنت يقول فرع تقول كم الفر ثم أنت يقول, يقول فرع فرع فرع الفرع فرع الفر 40 صفحة في الكتاب فروع منها ما لا يتصور وقعه أصلاً طيب ولماذا يذكر إذا كان شيء لا يتصور أنه يقع على مدار العمر لأن هذا ينافي الحس وينافي الواقع تفريع عند رجل لو حصل له كذا هل يجوز أو كيف يجوزه لو حصل له هذا سيموت إذا كيف يعني يتفرع مثل هذا هذا الإغال في المسائل هذا الذي يقوله وعيد لا يحذرون الآن إلى المثل القبيح الذي ذكرته قبل ذلك ولكن يعني الأجمل ضبط المثل حتى تعرف ما المقصود بعيد هذه الفروع يعني يتكلمون مثلا في باب الصيام أن الجماع يفسد الصيام إلى هنا الكلام واضح وفي نصوص ثم يقول فرع فإن شق ذكره نصفين مجامعة بكل نصف امرأة فهل يبطل الصيام طيب هذا فرع هل هذا يقال هو لو شق ذكره نصفين سيكون عنده همة في المجامعة وهل يعيش بعدها ولا يكتفي هذا الفقيه المحريف بهذا فيقول فرع فانشقه أربعا ثم يقول فرع فانشقه ثمانيا هذا كلام سخيف هذا لا ينبغي أن ينسب هذا مع الأسف هذا موجود في كتب الفروع لكن هذا لا ينسب إلى أهل العلم أبدا ولا ينسب إلى أهل الفهم، ولا إلى الفقهاء لكن هذا من تخاريف المتأخرين الذين لا شك هم مقتؤون بهذا وهذا مثل هذا هو المذموم لأن هذا لا ترطب عليه عمل ولا يكون ولا يتصور وهذا تضيع عمر ولا يوجد أن يكون أثر عنده إغراء وإغال في المسائل إلى هذا النحو هذا ليس تستغله قد يفعله كثير من إخواننا ولا يشعر يأتي بمسائل غريبة لا تحدث مثله هذا مذموم ولا يقول مش ممكن تحدث مش ربنا قدير على كل شيء صحيح هذا من الجدال أيضا هتقول له يقول له لا ربنا قدير طبعا ربنا قدير ومع هذا القدير زل هذا المسلك الذي يعني تفعل افتراض المسائل والتسريعات التي لا تلي وقد وردت آثار عن السلف فيها النهي عن السؤال عما لم يقع حتى يقع وذكر جملة منها قال عن ابن عوم قال, قال قال القاسم إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي ولو علمناها ما حل أن نكتمكمها وعن زيد المنقري قال جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو فقال له ابن عمر لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن انتبه. وعن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت من الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى وإن قالوا لم يكن قال فزروه حتى يكون أجل الجواب حتى يقع الإشكال وعن عامر قال سئل عمر بن ياسر رضي الله عنه عن مسألة فقال هل كان هذا بعده؟ قالوا لا قال ادعونا حتى تكون فإذا كان تجشمناها لكم يعني تكلفنا لكم جوابه أما لماذا تتعبون وتجعلون نتجشم ونتكلف الجواب؟ والمسألة في مجال الفكرة والنظر ومما لا يترتب عليه عمل وعن طاوت قال قال عمر على المنبر أحرج بالله على رجل تأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن هذا الفقه أحرج بالله يعني أجعله في أشد الحرج يعني لا أحله من هذا الفعل سأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن، طب يحرج عليه فيما لم يكن، وما هو كائن الله عز وجل بينه، وبالتالي ما تشغلش نفسك بالأسئلة الكثير، ولهذا كثرت علومهم، لان رجل اذا شغل بأسئلة كثيرا ضيع منه يعني في مقابل هذا الوقت عملا كثيرا. قد ينشط الانسان بعد الفراغ او بعد الدرس بساعه ان يبقى يولد اسئله فاذا قيل له لو انك انفقت نصف هذه الساعه في الجلوس في المسجد قرات فيها القران قال لك والله مشغول الان صار مشغول لما يدعى الى شيء مهم مشغول فاذا دعى الى يعني شيء يعني من هذا الطرف لم يستحضر الزمان واضح ان هذا الروتين شايفه ولهذا كثير من الناس يعني يكره اطاله الصلاه مثلا يقول لك يا اخي مشغولين فان فيهم المريض والضعيف هذا الحاجه وانا ذو حاجه ما عندي وقت وربما كره الدرس وربما قام وترك الدرس ثم يقابل رجلا خارج المنزل بالأحضان ويبقى يساوره الى ان ينتهي الدرس ويمشي الناس وفحبنا لسه واقف فأين الحاجة؟ هذا الحاجة مفتود لأن الشيطان يعين على ما ليس بمهم ويختلق الشيطان من المهمات التي يتجرب لها الإنسان وعن عمر بن إصحاب قال لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم يعني يقول رأيت من أصحاب أكثر مما فاتني يعني يقول رأيت أكثر الصحاب فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم يعني الصحابة كانوا نفس فيهم سهولة سيرة يسيرة ليس فيه التعقيد الذي فينا وعن رجاء ابن أبي سلمة قال سمعت عبادة بن نفي الكندي وسئل عن المرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي في العقدة المرأة ماتت هو لا يتكلم عن امرأة يعني عن شيء واقف طيب ماتت لكن ماتت مع قوم ليس لها ولي يقول له وليه بقى هتعملين مفيش محرم أو مفيش حد هيقوم عليها فقال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم يعني لا يفترضون نفترضات وعن ذبيل قال ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه أي شيء وقال أبو وائل لا تقاعد أصحاب أرأيت يعني الذي يكثر من قولي أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت أو معناه افرض افرض افرض يمكن لا. ولو وقع كذا كل هذا في نفس معنى أرأيت وقال الشعبي ما كلمة أبغض الي من أرأيت وقال أيضا إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت فإن الله يقول في كتابه أرأيت من اتخذ إلهه هواه هو حتى فرغ من الأجل يعني يزم لك أرأيتها. ولهذا كلها الأرأيتيون الذين يكثرون من قول أرأيت وكان عبد عمر رضي الله, الله عنه إذا جاءه واحد من هؤلاء وقال لو أرأيت كذا يقول له أترك أرأيت وراء الجبل أو أترك أرأيت باليمن أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا يعني انتهي عند الحديث ولا تطلب التفريعات أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت لو قلنا انتهينا أو اكتفينا حتى يعني نجعلك مع رأيت لعلك تنظر حالك فيها فينفعك الله عز وجل بتجديد السلوك وتجنيد نفسك وغيرك مثلك المفرعين والمكسرين والمجازلين والحمد لله رب العالمين